حلمي غيم حلمي أحلم دوماً في أن أتي الصحوي والنومي صحوي ونومي على نفسي طائراً صغير سأمضي في أرضي باحثة عن طريق غيْمُ قلبي حُلْوٌ ذوباً في أن أطير صحوي والنوْمِ صحوي والنوْمِ يا نفسي طائرًا سابحا et in hoc tempore